بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, وتشتكي إلى الله اللهم يسمع تحرك ما إن الله سميع بصير الذين Oh. Baby, وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُوٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ 117. قبل أن يتماس 118. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَقِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْتِينَ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أمين INNALLADZINA YUHADDUNALLAH RASULAHU BITAMA KUTIBAL MIN QABLU وللكافرين عذاب <تصفيق>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 Mm-hmm. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا One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 وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ذَرَيَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَمْرَيَوْا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 وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله waarom inkom en naarmen en je helpt واخذوا ايمانهم جنه فصدوا عنها 117. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون He is the whole فالشيطان هم الخاسرون فَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيمٌ تَتَوَاللُّهُ <تبى> لَا إِلَٰهَ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا YOU Allah